الصوم رمضان كريم اصحى يا نايم على الهمه وصلي لربك ولا تستنى اصحى يا نايم هات لك بيت في الجنه رمضان كريم اصحى وصحصح وفوق وصبح وادي وجبه